وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَلَا تَبِعُونَ ۚ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا بِهَا وَلَا تَبِعُونَ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ هَٰذَا الصِّرَاطُ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ وَمَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ولما جاء عيشا بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين أكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه إن الله هو ربي هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم تختلف الاحزاب من بينهم تختلف الاحزاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب يوم قريب ويل للذين ظلموا من عذاب يوم الْيَوْمَظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْيَوْمَظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَلاَ خِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عدون إلا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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون ادخلوا الجنه تحبرون طُفَوٌ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأكْوَابٍ طُفَوٌ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأكْوَابٍ مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وأنتم فيها, وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون